ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فزوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا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 تتجافى جنوبهم عن المواجع يدعون ربهم خوفا طمعا ومن ما رزقناهم يفقود فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء أم بما كانوا يعملون أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوْنَ أَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون